قد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا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 هو كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده وَحْدَهُ على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوا إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا أنظر كيف ضربو لك الأنثى لفظلوا فظلوا فلا يستطيعون سبيلا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 إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا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 نبينا على بعد واتينا داوود سفورا قل يد الذين زعمتم من دونه فلا يملكون فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون يابتغون إلى ربهم الوسيلة أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة تأيهم أقرب أيهم أقرب ويروجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون واتينا ثمودا ناقة مبصرا واتينا ثمودا ناقة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 ونخوفهم فَمَا يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة استدوا لِآدَمَ فسجدوا فسجدوا إلا إبليس قال أأستد لمن خلق تطينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لإن أخرت لإن أخرت إلى يوم القيامة لئحتنك نذر ذيته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت مِنْهُمْ بصوتك وَأَجْلِ عليهم وَاسْتَفِزِّ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرِجَالِكَ وَشَارِكْهُمْ وَشَارِكْهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزج لكم الفلك في البحر بأمره. ربكم الذي الفلك في البحر من فضله. إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر عارضتم وكان الإنسان كفورا. افا من كنتم ان يخسف بكم جانب البرك او يرسل عليكم حاصل او يرسل عليكم حاصلا ثم لا تجدون لكم وقيا ام ان كنتم ان عندكم في تره عليكم فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيُغرقكم بما كفرتم فيُغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدون ثم لا تجدولكم علينا به تبيعة